بسم الله الرحمن الرحيم. حم إم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.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 وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادٌ رَّحْمَنٌ إِلَٰهًا أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ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 كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرۡيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُطَرَّفُوهَا إِلَّا قَالَ مُطَرَّفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ قَالَ وَجِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَاتَّقْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ وَقَوِهِ إِنِي بَرَاءُم مَِّا تَعبُضُونَ إِللاا الذي فَطَرَنِي فَإِهُ سََهدين وَجَعَهَا كَلمَةً بَاقةَ فِي عقِبِهِ لَعَهُم يَررجون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 حَتَّى إِذَا جَاءَ نَبَأُ الْمُرْسَلِينَ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ لَمْ تُؤْمِنُوا أَننكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 وَلََ شَاء لَ جَنَانٍِ كُمَّ لائكَةَ فيِي الأْرض يَخْلُفون وَإِهُ لَِمُ للِسَّاعَةِ فَلَا تَم تَرَّ بِهَا وَاتَّبِعُون هذا صِراتُم مُسْتَقِيم وَلَا يَصَُّّكُم الشَّيطانوا إِهُ لَكُم نعَدُ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 وَتَبكَ الذي لَهُكَُّمواتِ وَالأَرضِ وَماَا بَيْنَهُما وَعِندَهُ المُساح وَوعادَهُِ المُ الساحةِ وَإلَهِ تُجَون وَل يَمِكُ الذيينَ يدونَ مِن دُهِ الشَّفاعَةَ إِلاا مَنْ شَهِدَ بالِالحَقِّ وَهُمْ يعلمون وَل إ سَألتَهُ مَنْ خَلَقَهُم لا